أرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين التي اقبلنا فيها فيها واننا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصدر جميل اس الله العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه, عيناه من الحزن فهو كظيم أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا